يُغشِيكم النعاس أملَّةً منه ويُنزل عليكم من السماء ما ليطهّركم ليطهّركم به ويُذهِب علَكم رجس الشيطان وليَربُط على قلوبكم وليَربُط على قلوبكم ويُثبت به الأقدام إذ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا رُعْبًا بِفَضْلِهِمْ فَوُقِعَ الْأَعْنَاقُ وَضُرِبُوا مِنْهُمْ كُلُّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العذاب ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ذلك فذوقوه وان للكاافرين عذابا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا سحبا فلا تولوهم الأدلاع وَمَن يُولِيهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِحِتَارٍ أَوْ مُتَحِيزًا إلَى فِئَةٍ أَوْ مُتَحِيزًا إلَى فِئَةٍ فَقَدِبَ لِغُضْبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَهْوَاهُ جَهْلٌ ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليذري المؤمنين منه بلاء حسنا إن فالله سميع عليم ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين إِلْتَسْتَفْتِحُمْ فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا عُدْوًا لَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللوسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وَتَقو فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَصَّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُم فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أموالاتكم وأتم تعلمون.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 إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنقر علينا حجارة من السماء أو بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون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 ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعضه فيعقومه جميعا فيعقومه جميعا فيجعله في جهنم بلا قلل الذين كفروا إياه فقده قلل الذين كفروا إياه يغفر لهم ما قد سلف وإي يعود فقد مضت سنة الأولين وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله